بسم الله الرحمن الرحيم سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب فتبقى عبيرا فاتياً فائقاً شباً وفي دفتر الأم مقامات القرم كيف القرم الرسول يغنى الغطول والأصول الهجاء من بكين روعة ستريد أن تهدم مالك وتجوع حيالي بسقالك هلاء من أهل مرحمون سلوان وأحسن اخترت الترحب عليه بالدنور روح. نعم قادم قريب من الْإِيمَانِ والحب والهوى لها من هدى الباري طريق ومذهب قد هجلت تذكيري وقد اشتعل في ليل رأسي صبح نديم قد تبكني الهمدان والحرير ولكن على الله المعول كما قال الاول ولو قبل ما بكاها بكيت بشر لكنت شفيت النفس قبل أسهل الدم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاة بكاها فقلت الحضن للمتقدمين <تصفيق> انت مع هذه المقامات مقيم بجسم مسافر بروح تنتقل من بلد الى بلد ومن فن الى ومن دور الى سفر ما ومتنقل خاصه وقد بهذه المقامات قامات بها اريدك ان تعرف الصدق مره برنامجها هذا تماما مقامات في المقال المقال المقال ما هذه المقامات كل خبر وللمال وأن على هذه رائعة وبالخبر رائعه وبالبشائعه وبالمنتسعه بالنور على الجدل القاطعه والتوزيع تقدم مقامات القلب اعباق الارض لفضيله الشيخ الدكتور اعاد الفضل عبد الله الغربي اهدا الى رحابك دب فكاد تحرق من أشواقنا لهبا يا سامع الحرف أهديناك أحرفنا وقبلها قد بعثنا الدمع منسكبا شوقا إليك فهل ترضى محبتنا مأرا وإلا بعثنا القلب والهدبا فغيرنا بمداد الحبر قد كتب ومن كتبنا الشعر والخطابة مقامات القطابة من الله مجراها ومشاهدنا الحمد لله ولي النعمة نازع النكمة ما غرّد طائر بنغمة وهبّ صبح بنسمة وسلالات على فغر بسمة والصلاة والسلام على من زين ببيانه الكلام وأذهل بفصاحته الأنام وطرق بوعظه الأيام شلالة النجوم صفوة العرب أجل من خطح بالحسب والنسف من الأصنام والنصف على آله والأقحاب ما لمع سراب همع سحاب قرئ كتاب مقامات القمر الجزء الأفض فاعلم أنه لا إله إلا الله فيا عجبا كيف يعصلي فيا عجبا كيف يعصلي أم كيف وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد تدل <تصفيق> وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تدل على التوحيد هو حق الله على العبيد وهو أول ما دعا إليه الرسل وبه كل كتاب نزل وبه عرف المعبود وعمر الموجود ولأجله اعدت الجنة والنار وسل السيف البتار وقوتل الكفار ولاقامته في الأرض دعت الأنبياء وقتل الشهداء وهو أول الأبواب وبداية الكتاب وأعظم القضايا وأهم الوصايا وخير زاد يحمله العباد ليوم التنم وهو قره عين وحدي وبهجة صدور العابدين بل هو أعظم الكفارات وأرفع الدرجات وأكبر الحسنات وهو منشور الولاية والبداية والنهاية وصاحبها لا يخلد في النار ولا يلحق بالكفار وهو الإكسير الذي إذا وضع على جبال الخطايا ذابت والسلاح الذي إذا حوربت به الأعداء هابت وعلى هذا حديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة وهو الذي هز في طرفه قلوب السحر فقالوا بعزل الماضي اقض ما انت قاض والرجل الذي قتل مئة نفسه وذهب إلى القريه على عجل فأدركه الأجل غفر له الله بتوحيده عز وجل والتوحيد هو الكنز العظيمة فلما قال الصديق في الغار لسيد الابرار لو نظر احدهم لرانا قال لا تحزن ان الله لنا انما قال ذلك بلسان موحد وقد سدد بتوفيق الله وايد وما فلق الله البحر للحليم الا انه صاحب توحيد عظيم ونهج كريم ولو وضعت السماوات والأرض في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة لكان لها الرجحان وسمع أحد الصالحين رجلا يقول لا إله إلا الله ومد بها صوتا فبكى وقال وإني لتعرون لذكرى كهزة كما انسكب النسفور وبلله القطر فيا ايها العباد خذوا من التوحيد قطره وضعوه على الفكره وولوا وجوهكم شطره ويا من اثقله الهم واحاط به الالم قل لا اله الا الله ويا من اثقلته الديون او غيبته السجون وبات وهو محزون قل لا إله إلا الله هي أجمل الكلمات قلها كلما بج القواد وضاقت أزمانه اقرأها بعين الروح قبل أن تقرأها بعينيك في اللوح وكتبها في سويدا قلبك لتحملها إلى ربك وتتخلص منها تقي أشاعر البعث المخذول فقال آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة به منه ثاني قلنا يا شاعر البعث وعزة ربي ليخذينك يوم البعث أمتي كم صنم مجته لم يكن يحمل طهر الصنم يا تتعلم حروف الهجاء من بكين وتهجر رسالة نزل بها الروح الأمين على سيد المرسلين من رب العالمين صوت التوحيد يرتفع على كل صوت وقوته خير قول. لخصه أبو بكر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فيا عاجبا يا يعصى التوحيد له كتاب وله قلم جدا ومداب جميل وكاتب جليل فكتابه الكون وما فيه وقلمه قلبك النبيل ومداده دمعك المترقق والكاتب ايمانك المتدقق وللتوحيد قضاة وشهود واعلام وبنود وحدود وقلوب فقضاته الرسل الكرام وشهوده العلماء الاعلام وأعلامه شعائر الدين وجنوده فيلق الموحدين وحدوده ما جاء به الخبر وصح به الأثر فيا من خاف على نفسه من الحرير والدمار والتنزيل احذر من الشر ومن يسرح بالله فكأن ما غر من السماء كأنما طر من السماء فتقططه الطير فتقططه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيط فإذا اخلصت التوحيد جاءك النصر وزدخر لك الأجر ومحي عيك الوزن قال أبو معاذن الرازي لو تكلمت الأحجار ونطقت الأشجار وخطبت الأطيار لقالت لا إله إلا الله الملك القفار ولما قال إمام التوحيد للنمرود العنيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب بهت وكذب وخسر وعذب وهذا لظهور آيات التوحيد وقوة سلطانه وعزه أهله وأعوانه ولما حضر عبد الله بن جحش معركة أخذ دعا واجتهد بكلام يبقى إلى الأبد فقال اللهم هيئ لي عدوا لك شديدا حارك قويا بأسك فيقتلني فيه فيجدع أنفيه ويبكر بطني ويثقأ عيني ويقطع اذني فاذا لقيتك يا رب فقلت لي يا عبد الله لم فعلت بنفسك هذا قل فيك يا رب فهل سمعت نشيدا كهذا النشيد وهل اطردك قصيد كهذا القصيد لانه من ديوان التوحيد وعلم أن صدق التوحيد أقام بعض الأولياء في الليلة الظلماء في ذروة الشتاء يتوضا بالماء ويقطع الليل بالصلاة والدعاء والمناجاة والبكاء إذا نادى في التوحيد وقال اركب معنا أيها العبد الرشيد فلا تفتك سفينة الحميد المجيد فقد أوصى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يكون أول ما يدعو إليه توحيد الله عز وجل فكان يبدع بالتوحيد خطبة ويخط بها كتبة ويدعو إليه ليلا ونهارا وسرا وجهارا سلام لمن فاض المقامات إنها به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيراً تاكياً فائقاً شداً وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه الترون قل هل يستغل الذين يعلمون والذين إن قام سوق العلم فهو كمالك أو مدباع الزهد فالشيبان أو غاص في التفسير قلت مجاهد والفقه والتعليم كالنعمان وإذا تزاحمت الوفود فحاتم وكأحمس في الفلم والغفران إن قام سوق العلم فهو كمالك او ذو الدماع الزهد فش او غاص في التفسير قلح جاهد والفقه والتعليم كالنعمان واذا تزاحمت الوقود وخاتم اليه وكاحلف في الحلم والغفران وتأحنا في من حلم والغفران، في من حلم للقلب من ذكره احذار، وللقصيد في مدحه ارتجاج تفرد بالمفرومات وامثال. إنه عبد العزيز بن باز. عبد العزيز بن باز. وصلت الهمة إلى إمامة الأمة، ودلت السنة. طريق الجنة روح بالتقوى ظاهرة ونفس بالعلوم ظاهرة خلق أرق من النسيم، كلامه يوشي بالأثر كأنه در انتشر ابن بان اتباع الابتداء وقبول علم البقاء مع احتسام بالدليل وبراعة في التحصيل جمع مع كرم الطبيعة رسوخا في الشريعة هجر في طلب العلم الرقام فأخذ رواية العلم بالإثنان حتى ترأس وساد وعم علمه البلاد والعباد ابن باز في هذا العصر إمام الغرباء وعالم الأولياء وزاهد العلماء تقلد أرفع المناصب فكان آية في أداء الواجب وحملت عنه فوائد ورويت عنه فرائد ابن بان لما جاء خبر وفاة هذا الإمام تعثرت به الأفواه وتلعتمت به الشفاة وقال القلب هذا خبر لا أفواه وقالت النفس ما أشد المصاب على القلب وما أقسى كأن بني الإسلام يوم وفاته نجوم سمن خر من بين هل <تصفيق> ابن باز بز بعلمه الأعلام وأتعب بسيرته الأقلام وأهدى عمره للإسلام وكفل بكرمه الأيثام لو رآه يحب معين لقال مرحبا بعالم إسناس ولو أبصره حاتم الطائي قال أهلي يا سيد الجدوان ولو لقيه الأحنف بن قيس لقال منكم الحلم مستفاد ابن باز والد الدعاء وشيخ القضاء حاضر في الجامعات وتعطرت بعلمه النجوان غني في ذي فقيم وزاهد في موكب أمير ومث في منصب وزير عليه ذكمة في وقام ولين في إصرار وعليه من السكينة أنم عفيف من الدنيا خفيف من الخلاف على سمعه من كل تاحشة الوقت فلو قسمت أخلاقه في قبيله لصار لكل منهم المجد والفخر عفيق من الدنيا, عفيق من الدنيا عفيق من من الخلال الخلال على سمعه من كل ماتيشة وطر فلو قسمت أخلاقه في قبيله لصار لكل منهم المجد والفخر أثبت الرباز أم العلم يشرح من حمله وعن المال يسود من بدل ليس في باز أن الجود يفتر بل صاحبه يشكر وبالخير يذكر ابتعد ابن باز عن شقشقه علماء الكلام وتشدق أهل المنطق اللي آم بلغ ابن باز منزله لا يرفعه الملك ولا يضعه القدش فاستوى عنده الثناء والهجاء ولم ينفع معه مدح الأصدقاء لانه يعامل رب الارض والسماء ابن باز من مدرسه التجديد وليس من اهل التقليد بل هو صاحب حجه معتصم بالبرهان عالم ليرضي الرحمن ليس بمتعصب للمذهب بل يتبع الحق اينما وجد ولا يتجاوز الدليل إذا صح فهو رجل خاص ينصح ويعظ ويتنقف ولا يغلط ولا يشمع ولا يعلم وهو رجل عامة فكان بالناس رقيقا وبالمستضعفين رقيقا وهو رجل شفاعات تلبى لديه الطلبات وتحل عنده المشكلات وتعرض عليه المعضلات ولم يكن يسقط السقطات ولا يلقط الغلطان بل كان يذفن المعايد ويذكر المناقل فملأ الله بمحبته القلوب وطار ذكره في الشعوب الإمامة عند هذا الإمام يقين عند الشفوه وصبر عند الشهور فلم يكن في فتواه يفرجع المسائل حتى يحير السائل بل لذوء في العبارة ولطف في الإشارة فإصابة للقصر ما اكتصابه الصواب في أجل الأحادي أفضل تب أفضل يعني هم الرغم في الله في الله يحب أن ترغص فالذي تب أفضل وين صاحب الأحراب صام النبي صام الصحاب السعب ليس في مجلسه أرقام الأسعاب ولا فضول الأخبار وانما كلام العزيز الغفار وحديث النبي المختار وما صح من كان كحامل الاسم اما أن تبتاع منه واما ان يضحكك به أفضل شيء في العالم مراقبه الجليل والعمل للتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل كذلك كان ابن واحب شيء في الولي المحافظه على تكفيره الاحرام والكف عن الحرام والرحمه بالانام وطهارة الثوب من الاثام وكذلك كان ابن باريس واكرم شيء في الرجل الود... بسمه على محياه وصدقه في مسعى المسعاد... وإخلاصه في إعلانه ونجوانه وطهارة الضمير والاستعلاء على كل حقير وكذلك كان نبع عرفنا من العلماء من اشتهر بالخطابه والذكاء والنجابة وهذا أعظم ما يذكر به وعرفنا من العلماء من عنده علم ثاقب ونظر صائب ثم ليس يذكر إلا بهذا ولكن ابن باز حافظة لفهم وذاكرة بعلم وسداد في روية وثبات مع حسن نية مع حجة ناطقة ولية صادقة وابن باز جمع بين ثلاث منا لها قيمات ولها عليه سمات وعلامات فميم العلم والرسوط في الفهم وهي إمامة مقدسه وعلى الوحي مؤسسة وميم الكرم والسخاء والتي حرم منها البخلاء فصار هذا الشيخ بالكرم رئيسا وعند الناس مفيسا وميم الحلم فلا يغضب ولا يأفر ولا يصفر وقد وصلت دولا اعجميه وعربية وشرقية وغربيه فما رايت مثل هذا الإمام على كثرة من عرفنا من الأنام وأظن عين المجد قد بكت عليه وروح التاريخ حنت إليه ولو فاح طيب ثنائه في الوجود لكان مسكا ولو نظمت مكارمه في عبد لن فصم من طوله سلكا سلكا وقد رفاه العامة والحكام ورجال الإعلام وحملة الأقلام وبكاه رجال الصحافه وأهل الأدب والتقاكة ونوه بفضله العلماء وبكاه الشعراء وحزن عليه الزعماء وما سمعنا بمثل جنازته في الإسلام ولم نعلم أنه مر مثلها مع الأيام فقد اخترت الترحب عليه بالدمور وما جثت البحر الجمور وأعلم خبر موته اللي رئيه والمسكور أن النصارى شاهدوا جنازته واليوم ورأوا ذلك الموقف المحجود ليعلموا منزلة علمائنا وأننا أمة تقدس الديانة وتوقّر حملة الأمامة وقد رتيته بقصيدة بازية أصف فيها عظم الرزية أنزله الله رضوانه. وأسبغ عليه غفرانه وبواه أكرم نزل وألبسه أجمل الحلل جزاء ما قدم وأفاد وعلم فله علينا حق الدعاء وحص السلام وعسى الملك العلام ذو الايادي العظام والمنن الجسام أن يجمعنا به في دار السلام مع السلفي الكرام غاشمتك الحب من بين فقمت انشد اشواكي لا ابتغي الاجر الا من كريم أخور لزلاتي وإسراكي أخوى لها الله قد أحببت طلعتكم لأين هذا كراتي سير أسلاكي كمن جعباتم يا من كل أمزاله تحتاج آلافي قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي فقمت أنشد أشواقي وألطافي لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطاه فهو الغفور لذلاتي وإسرافي المؤمنون الله وسلم سلام لمن فاض المقامات انها بيان به الارواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا بخين فائقا الشباب وفي دفتر الامجاد للدهر تكتب بندم ومن يبقلك انما يبقل عن نفسه هل بقى هل بخيلك والبخل خلق الرجل وحسبك أن الرسول استعاذ من البخل وليت البخيل إذا على ماء له على بخله علامات فمنها أن يفقد الصواب إذا طرق الماء ويكثر السباب وإذا رأى الضيب باقصا واتبت عليه امر ومنها أن يكثر الأعذاب ليخرج بنفسه من الأخطار وإذا قام بضيافة كأنه تولى الخلاف يذم الأجوال ويمدح الاقتصاد يتفجع إذا رأى طعامه يغرف من القدس تفجع الخمساء على أخيها صح فلأحدهم يضع له في صره لأنه يؤخذ على حين الغربة ثم يخرج الصره في كل سنه الغربة فيقرأ عليها المعوذات وأعوذ بكلمات كان الرغيف يسد رمقه من الصباح إلى الليل لأنه يعلم أن الظهر أبو الويل فخلف من بعدهم خلف فيهم كل مسرف في جلد يأكل في اليوم ثلاث وجبات ولا يتفكر في مصارع الأموات ليرتبع من هذه الزلال أما أخبار البخلاء فقد جمعها بعض الادباء فمنها ان بخيلا دخل بيته ونسي ان يمثل البارده فدخل على اثره فقير ممزق الثياب فنوله البخيل قطعه خبزه ثم اخذ حبلا وقبضه وحزني وقال والله والله لا اتركك تخيف مسلما هذه الليله أو تروع مؤلما بكل حيله وقال فقير مبخير أعطني درهم فقط فقال هذا غلط وجور وشطط لأن الدرهم مع الدرهم مئة درهم ثم تزيد إلى ألف ثم إلى مئة ألف فتريد أن تهدم مالي وتجوع عيالي بسؤالي وابرض أن أعطيتك درهما فلن ألدك حتى أصير مثلك معداما فأنت تريد أن تغشنا فرحل فرحل ومن غشنا فليس منا دخل وجود كول على بخير فقدر له غدا وجلس إذا وقال له يوصي اجعل كل طبقنك للغذاء وثلثا للماء وثلثا للهواء فقال الاخوه بل كلها للطعام يا سيد الكرام لان الماء سوف للماء وثلثا ليعش والهواء سوف يفعش فقال البخيل انا منذر محذر ومن انذر فقد اعذر يا قائما في بيته قاعده من غير مالا ولا فائدة قبلت اضيافك من جوء جميل فاقرأ عليه سورة المنزل واعلم أن البخيل كثير الأعداء دائم الإنذار فإن جئته مبكرا قال ما لك تقدمت وإن أبضأت قليلا قال هداك الله تأخر وإذا حل به ضيف نسي الترحيل وقال هذا يوم عصيب وإذا دخل عليه الضيف قلل الكلام وأكثر على أهله السبب والخسر ولا يسأل الضيف عن أخباره بل تراه كثير القيام والقعود بداره فإذا اراد أحد التعرض لشيء من ماله انكر بقلبه ويده ولسانه وأشهر الحمية والأخذ بالثار ولو من إخوانه فإن أتاه طالبه ووفد إليه رائع قال الحقوق كثيرة والحاجات كبيرة <تصفيق> ويعيد عليك رأس خير الناس من لا يحتاج للناس وأفضله من كف البحث ومن وصايا البخيل عليكم يا إخوان بحفظ المات فإنه لا يعلم أحد بتغير الأحوال ولن ينفعك إلا مالك ولن يقف معك أعمامك أو أخوالك فرحم الله من امسك بيناره واغلق داره ولم تخدعه الدنيا الغرارة فعليكم بالاقتصاد فانه مذهب الأجواد فقد كان قوم صالحون يكيلون الطحيم ويقتصدون حتى في شرب الماء لأن لا تذهب أقوالهم هباء <تصفيق> وقد أدركت صوما من الأولياء ينامون بلا عشاء ويكتفون بالفطور عن الغداء <تصفيق> وقد أدركت شيخا كبيرا كان بالأيام بصيرا بقي كوفه عليه رشدين عاما حتى أصبح الثوب الوانا واغشاما فكل من خرق الثوب خاطه برفعه حتى صار مائه قطعه وقد أدركت حامدا المقتصد وكان في حفظ المال يجتهد بقيت معه حذاؤه عشر سنوات وكان يمشي حافيا في الفلوات وربما حمل حذاءه بيده الكريمه خوفا من العوائل الوخيمه فاذا نام جعلها تحت راسه حرصا عليها من غجر السارق وباسه فانظر حرصه رحمكم الله على حفظ المال وعدم اغترارهم بلوم الرجال فأيل حالنا من حالهم هيا أيها البكيل المرائب أين أنت من قول حاكم الطائب أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رمي قد كنت أطل البطن ويساد عشتها مخافه يوم أن يقال نئيم أنا والذي لا يعلم غيره ويحيد عظام البيض وحيره لقد كنت أطل البطن ويحيد عظام مخافة, يوماً أن يقال لئي. مخافة يوم أن يقال لئم مخافة يوم أن يقال لئم أن يقال لئم أي لئم سلام لمن فاض المقامات إنها بيان تسلو وتضرب ستبقى عبيراً قاعميرا ذاكيا فائقا شلا وفي دفتر الامجاد للدهر تنري تكتب يا معشر الجن والانس استفرت الام وطار السماوات والأرض تنفذون لا تنفذون لا تحكمتني عن الناس لا تحدثني عن البث المباشر والعراقاتي واخبار المشاهير حلقات الفضائلي طوال كل المواد ايها العالم ايها العالم ايها العالم بث من لنا قناة واحدة ولهم قنوات بثنا من فوق السماوات وبثهم من العرشات إرسالنا من عند سدرة المنتهى وإرسالهم من الزيد والهوى جبريل يحمل الرسالة ومحمد يتلقاها بتباك ديننا يزدان بالنور والعالم بالكفر يمور يا أصحاب قنوات الفضاء يا من أعرض عن رسالة السماء ما لكم تنشرون غفلكم وتجعلون الهوى سبيلكم أين الكلمة الأمينة والفكرة الرصينة؟ لغة سوطية ودعوة شقيل أزياء وإغراء وغثاء يا أصحاب القنوات أين الدعوة لإقام الصلوات وإيتاء الزكوات وهجر المنكرات نريد صحه الخبر وسداد النظر شبع العالم جرما واسما اضاع القيم الاموال ونسي نصوف الكتاب واغرق في سوء الاخلاق كيف تسقط الشعوب وهذه القنوات تدعوها الى الجن كانت الامه واعي ولاوامر ربها راعي ولسبيله هادي يوم كانت تستقبل من السماء النور فلما تغيرت البضاعة بهذه الشناعة تبلدت العزام وكثرت الاحباطات والهزائم، وانتكست الفطرة وسفح الحياء قطرة من قطرة يا أهل القنوات ما هذه الترهات والسقطات تبذل المشور؟ وكلمات تبرا منها الحروف الهوى والزيف مائج والعقل هائج ولكل دعايه مذيع وبرنامج هيام وغرام وافلام واجرام تهيج للعواطف وبث لكل لغو زائد الا عقل يرجع الا قلب يخشع ألا عين تدمع ونفس تخضع الأخبار عن القتل والدم والحريق والأسر فأين أخبار العلي الجبار والقوي القهار؟ أين ذكر الآيات والعوات والمعجزات والفتوحات؟ أين ردع النفس عن هواها وتذكيرها باخراها وإرشادها إلى عقباها كان المنتظر من التلفزيون أن يشفي باليقين الغنون وأن ينهي الكتون وأن يحبذ الطهرة ويشيد بالعفان، وأن يدعو إلى السقوى وينادي بالرحمة وأن يحفت على معالي الأمور إن المشاهدين أسرى لما يعرض على هذه الشاشة خشعت أفسارهم وخفتت أصواتهم وسكنت جوارفهم فهل من العدل أن يؤخذوا على غره ليزرع في قلوبهم نفاق أو تغرس في نفوسهم ريضا فأوقات الشاشه أربعة أقسام على الثمان قسم للسياسة وما تحمله من تعاق وقسم للرياضه والتبجح بلا غضب. وقسم للإبتصال وعرض قصة المال على العبور وقسم للفن ودردغة العواطف والإهرار فأين قسم الشريعة والأخلاق البديعة وأين وقت الوحي المقدس والهدي المؤسس من المحيط إلى الخليج لغة وتهريب وترثرة وبجيج يا من اشغلنا بذكر الجنيهات الا حدثتنا باخبار الجنة ويا من حدثنا عن الدولار الا ذكرتنا بالله انا بدي دعوه قدسيه تنشر النور هذه القنوات للخدميه والتغرير والتخدير فهي تدمر الفضيله والاخلاق الجميله وهي تزور الخبر وتكذب في الأثر وتلبس على البشر وهي تخدر الشعوب وتبنذ القلوب وتحبذ الذنوب وتذكر بكل شيء إلا عن الغيوب يا من يدعون الاخبار إنكم في الإثم غارقون ويا من سلب الأمة تراثها أيتها العير إنكم لسارقون اتفاق ووفا واغراق وإرهاق وإخفاق وإنفاق وإزهاق وسوء أخلاق فاتفاق على هدم الديانة ونسف الأمانة ووفاق على تأجيج الشهوات واستثارة النزوات وإغراق في المعاصي من الأخمص إلى المواصي وإرهاق لما تبثه من فكر معكوس ورأي ملكوس وإخفاق في التعليم الصحيح والتثقيف والأدب المليح وإنفاق للخزينة في الأمور المهينة وإزهاق لارواح الأطفال لما تعرضه من ابتذال وسوء أخلاق بما تعرضه من الفحش في أطبال وما تصدره من رذيلة في الأسوأ وليس لهذه القنوات حل إلا في الوفاء والصفاء والاقتفاء والاحتفاء فالوفاء للخالق جل في علاه واتباع هداه والصفاء في المادة الإعلامية بأن تكون تربوية علية والاقتفاء باتباع الحق وتوخي الصدق والاحتفاء بتعاليم السماء واحترام العلماء فيا من نشر على الشاشة في قماشك وبسط فراشك أنت لست في مسرح هويوت تتبسك وبالخطايا تتلطط أما تعلم أنك تخاطب أحفاد الأبرار وسلالة المهاجرين والانصار احترم القبل ولا تضع المصحف على قبل وأقر بالرسول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 تسلو وتطرب ستبقى عبيرا تاكيا فائقا شذا وفي دفتر الأمجاد للدهر وعنوا من أبيان والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربي نحن الذين ولد التاريخ طيب لقد قامت هنا الجزيره, الجزيرة ارض التوحيد والمجد الخالد وهي ارض الانسان والايمان والبيان والقران لانها دار الانسان السوي التابع للمنهج المحمدي أرض البيان الحلال والأدب الجذاب واللغة الحية والموثبة الأدبية ومنها أرسل الايمان إلى العالم انواره وبعث إلى الدنيا قصته وأخباره ولأنها مهبث القرآن بها نزل جبريل على المعلم الجليل بايات التنزيل ولي وطن اليك الا ابي ولا ارى غيري له الدهر ما يكاد قال الموثق بن عادي لا تلمني في حب بلادي فانها سر انثي واسعادي فيها بغيت محمد المحمود صاحب الحوض المورود وفيها ولد أبو بكر طيب الذكر ومنها عمر ناشر العجل بين البشر ومنها عثمان جامع القرآن ومنها علي البطل الوليد فلما سمعنا كلام الموفق فإذا هو بالدليل محقق قلنا ونسيت البترون فإنه السيف المسلول والشافع المقبول قال كلا لمن أعرض وتولى فخرنا بالرسول لا بالبترول وسعادتنا بالكتاب المنزل لا بالديزل وفرحتنا بالاسراء والمعراج لا بالحديد والزجاج وبهجتنا بالمقام والبيت لا بالزيد وتاريخنا بالاعجاز والإنجاز لا بالبنزين والغاز، فقلنا لا اترك من هلك وباد وحدثنا عن وصول الغاد وكلمنا عن بث التلفزيون ومتى وصلكم التلفون وما كنتم قبله تعرفون بل بالجهل تنصفون فقال اخطأتم التقدير وخطأ العقل كبير اعلموا اننا قبل الصناع كنا اهل البراعه والشجاع واهل الاصاله والرسالة نحن, نحن الذين روى التاريخ قصتنا التاريخ ونحن اعظم من في ارضنا اما ترى الشمس غارت من مكاننا والمجر في نورنا العلوي المقدس الذين روا التاريخ قيصتهم ونحن أعظم من في أرضنا ظهران أما ترى الشمس غارت من مشارمنا والبدر في نورنا العلوي قد سهران كان العالم قبل وصولنا غاب كأن عليه جناح وكانت الدنيا قبل ميلادنا في معتم تشكو وتتعلم فلما بلغ فجر رسولنا الضحاء أشرقت بنوره الأرض والسماء خيم العدل في بلادنا وولد الشرف في ديارنا مضرب المثل والكرم من أوطاننا واشجع الناس من نبياننا الله أذلنا في الدنيا فآلت ومشينا على جبالها فتطعمت كنا في الجاهلية الجهلاء أهل العزة الشمية فلما جاء الإسلام كنا الأملام والصفوة الكرام عندنا قبلة المصلين وكعبة الطائفين وملاذ الطائفين اختارنا الله لدينه أمناك وعلى الأمانة اوصيات من دارنا هبت الفتوحات وسارت قوافل التضحيات عندنا محبره ومقبره محبره لتقييد العلوم وتسجيل نتائج الكهوف ومقبره للغزاة والمحاربين الطغاة نحن اول من حمل السيف واكرم الضيف وابى الحي ارضنا بدماء الشهداء ترو وقلوبنا بأسرار التوحيد تبو عندنا الذهب الابيض والأحمر والاسود فالابيض علم ينعش الاحياء من الشريعه السمهاء والاحمر دماء في عروق الاحرار وفي شرايين الأضرار والاسود بترول مدفون في الترا يدلف بالحضارة للمدن والقرى دافع الله عنا يوم قصادنا صاحب الفير فعاد في ثوبه طويل ورد الله غارة الفرس الخطار ومزقهم يوم قار وأنزل الله علينا نصرهم في بدر يوم صعب الأمر فأيد رسولنا بملائكة مسومين نحن خرجنا للعالم وفي قلوبنا قرآن نسكده في قلب من وحف وتشافج وفي ايماننا سيوف نقطع بها رأس من تمرد عن عندنا قداسة الإنسان والبيان وقداسة الزمان والمكان فقداسة الإنسان ماثلة في الرسول الكريم والنبي العظيم وقداسة البيان قائمة في القرآن الذي أعجز الإنس والجان وقداسة الزمان كامنة في عشر ذي الحجة ورمضان وقداسة المكان في الحرمين الطاهرين والمسجدين الزاهرين ليس للزمان بدوننا طعم وليس للتاريخ سوانا رسم وليس للناس إذا أوفلنا كأن النور ولد معنا وكأن البشر لفظ ونحن المعنى نحن الأمة الوسط لا غلط في منهجنا ولا شطط وسط في المكان فنحن في قلب الكرة الأرضية وزعماء الأخلاق المرضية ووسط في الزمان فلم نأتي في طفولة الإنسانية ولم نتأخر إلى شيخوخة البشرية ووسط في العقيدة فنحن أهل التوحيد والمذهب السديد فلم نعتنق رهبانية النصارى ولم ننهج نهج اليهود الحياة أليس في بلدنا الركن والمقام والبلد الحرام وعندنا عرفات ومنا حيث رمي الجمرات وزمزم والحطيم والمشعر العظيم ونزل في أرضنا جبريل على المعلم الجليل ابدأ بنا في رأس كل صحيحة أسماؤنا في أصلها عنوان وإذا كتبت رواية شرقية فحديثنا من ذنها ديجة منا قائد القابسي الذي أخطى العجم في الخانة المنسي ومنا قائد يرمو الذي أذهب من رؤوس الروم الشكوك وصبغ وجوههم بالدم المسوط نحن أرسلنا بني اميه ملوكا للديار الشامية وبعثنا إلى بغداد بني العباس أهل الجود والباس وجيش العجم ما أثنى حتى بعثنا له قثيبة بن مسلم وبددنا للهند السيف الحاسم محمد بن القاسم من كتب التاريخ وأهمل الجزيرة فقد ارتكب كبيرا كيف يهمل الرسول والأصول كيف يؤخذ البدن بلا روح ويجرد البستان من الدوح كيف يبنى القصر على غير أساس ويقام الجسم بلا راس تريد المسجد بلا محراب، والمدرسة بلا كتاب نحن الفصول والأبواب ونحن السيف والإصاب بسجل المكرمات كتاب. ولأرقام المجد فساس نحن قلب المعمورة وأصحاب المناقب المأثورة العالم يتجه إلى قبلتنا كل يوم خمس مرات والدنيا تنصف لندائنا بالصلوات زارنا بلال بن رباح فصار مؤذن دولة الفلاح وجاءنا سلمان من أرض فارس فلما أسلم صار كأنه على قرن السنف جالد. ووفد الينا صهيب من ارض الروم فاصبح من سادات القوم من بلادنا تشرق المعارك وتنشر للهدى مصالحه حتى ماؤنا يفوق كل ماء فماء زمزم شفاء ومن كل داء دواء اذا ذكرت الحرب نحن وقودها واذا ذكرت المله فنحن اسودها واذا سمعت بالرساله فنحن جنودها نحن الذين على خطا امجادهم وقف الزمان بذله المذخورا تجاه عزتنا النجوم فلا ترى غير الوفاء وصارما من مشهورا الذين على خطا امجادهم وقف الزمان بذله المذخورا في عزتنا النجوم فلا ترى غير الوفاء وصالما مشكورا نحن أهل عظوبة الألفار والجهاب الحفار وفي بلادنا سوق عكاظ في بلادنا الوصحار حيث انطرقت الشريعة السمحار وعندنا نجد الأذية مطلع شمس العربية ومنبع المواهب الشاعرية والخطابيه ولدينا عسير حيث المسك والعبير والجمال منقطع النظير. ولدينا حائل أهل الفضائل أحفاد حاتم الطائي شرف القبائل. ولدينا الحجاز أهل الفضر والامتياز والكرم والاعتزاز. ولدينا الأحساء دار الشرفاء. وبيت الأوفياء فغربنا أرض النبوة المحمدية والسنة الأحمدية وشرقنا أرض الخيرات وبلد المسرات ووسطنا دار الملك والإمارة ومحل الوزارة والسفارة وشمالنا أرض الجود والنب والموت وحسب الانهور وجنوبنا أرض الهمم والثابة والطبيعة الخلابة والشعر والخطابة نحن كتبنا التاريخ بالدماء ووصلنا الارض بالسماء إذا لم يبدأ التاريخ بنا فاعلم أنه منكوس وإذا لم يثني علينا سفر المكارم فاعلم أنه منكوس أصلتنا سيوفنا ببدء على رؤوس أهل الكفر ثم أصلنا شضاياها لصلاح الدين في فقين فقهر بها الموشدين رددنا في احد قل هو الله احد فسحقنا من جحد وقطعنا دابر من فسد اذا بلغ الرضيع لنا خطاها سخر له الجبابر ساجدين ونشرب ان وعدنا الماء خطاها ويشرب غيرنا كثرا إذا بلغا وضيع لنا ثقاما تطروا له الجبابر ساجدين ونشرب إن وغدنا الماء فقوى ويشرب غيرنا كدرا غير لا كدراً وطيل كلام لمن صاغ إنها بيان به الأرواح تسلو وتطلب في ان وفي دفتر الامجاد اللي تنري تكتبه, تكتبه ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب أعز مكان في الزنا سر جسابه وخير جليس في الزمان كتابه أعز إذا طاب قوله وليس له عند القراط التاب في إذا جالسته طب قوله وليس له عند الفراغ التاب عليك بالكتاب فانه خير الأصحاب وهو روح المؤانسه وقوت المجالسة أقسم الله بالكتاب المخطوط في رفع المنشور وهو أمين لا يخون وعزيز لا يهود ان حملته في النار شرفك وان جهلت احدا عرفك يقوي جنانك ويبسط لسانك بالكتاب يجلس الصعلوك على كراسي يحفظ الاخبار ويروي الاشعار ويكتم الاسرار ويبهج الابرار وهو اشرف لك من المال وأطوع لك من الرجال وبه تبلغ الكمال والكتاب إذا خان الصديق وفى وإذا تكدر الزمان صفا خليل ما أملحه وصاحب ما أفلحه وصامت ما أفصحه يقرأ في كل زمان ويطالع في كل مكان على اختلاف الأعصار وتباعد الأمصار بشير ونذير ونذيم وسمير ما كل جليس كنت آلفه الا الكتاب فلا يعدل الانسان عاشرته إلا الكتاب فلا يعدل كل مكرمه له علي رعاه الله احسنوا له واذا وعظ اذكارك واذا حدث اشجارك واذا فرح اضحكك يقودك الى الكرامه ويطرد عنك السامه وهو نسب ما اشرفه وهو بوابه المعرفه وخلاصه الفلاسفه يصلك باساطين التفسير من كل عالم شهيد ومحقق المصير ويحضر لك المحدثين اهل الروايه الصادقين وجهادده النقل الواعظه ويجمع لك الفقهاء رواد الشريعه الغراء ويتحفك بقصيد الشعراء ونتاج الادباء وبيان البلغاء يوفي لك الكيد ويقصر عليك الليل هو تاجك في كل ناب وسلوة الحاضر وخير ما انتجه الهباب افرث له اثمن الأوقات وأنفق عليه أعظم الهباب هو الذي حبب إليك الزمان وأجلسك في صدر المكان لو كنت من القراء لما أعظمت الافتراء. أما طالعت في كتاب الهجرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ليس المجد حولي وانيه ولا دف غانيه ولا قطوف دانيه وليست السعادة كنزا وبنزا وجنزا وليس السؤدد بنودا وجنودا وحشودا لكن المجد والسعادة والشرف والسياده علم نصير وكتاب جليل يغنيك عن كل خير سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب ستبقى عبيراً تاكياً فائقا شداً وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه باسم ربك الذي خلق <تصفيق> أيها الخريج يا نجم العلا يا شعاع الأمر المطالة الجانب يا شعاع الأمر من بلادي يطلب العلم يطلب, يطلب, يطلب العلم من الغرف الغرف فكاذين في, في, في, في الجامعة أمر ابن كنفور فاصابني من حاله الوجود فلما رايت الدمع ملا عيونا تذكرت قول الشاعر بكى صاحبي لما راى الدربه فقلت له ما لعينك نائعا قال من كثرة العناء في الجامع قلت من صبر بطر فقال زميلي عمرو وكان في قلبه جمر حدثني عن دراستك في كلية أصول الدين فإني لك بالنصف مدين قلت كنت أدرس في أبها، والعلم عندي من الشهد أشهد اسير في الحارة من البيت إلى الملعب، وقليل ما أركب السيعة كانت الكتب عندي أغلى من الذهب فإذا فرت بكتاب نسيت الأهل والأصحاب كنت أفلع سجل ثم أجلس في مخلات لغلق أجر فإذا دعبني العاس قلت يا نساء فإذا غدب طير من مطره وطار وقضيت وجبة الإصطار ذهبت إلى الكلية ونسيت الدنيا بالكلية وكان زملائي أهل جد وجلد ذكرونا بالصحب الأول وكانوا من سبعة جنة تلة من السعودية أخلاقهم ندية وصداقتهم ندية وأربعة من اليمن تشترى صحبتهم باغلى ثمن وواحد من أغنى يهد الدروس فزا كأنه ليث إذا تبدى وطالبان من السودان اعذب من الماء عند الضمان وطالب من دولة بحيم قوي أمين ومن نيجيريا أربعة طلاب يكرمون الاصحاب وواحد من الصومال من خير الرجال فإذا اختلفنا في الديار فنحن إخوة في شريعة المختار فاجتمع في الفصل اللسان والألوان واللغات من كل الجهات فصرت أنا بينهم كسحبان وار فكنا في احسن زمن ودرسنا الاساتذه بعضهم جهل لده فكان منهم من يحض وينظر ويأتي الفصل وهو مبكر ومنهم من يقرأ علينا صحفا اكتتبها فهو يمليها علينا بكرة وعصيب ويرتل علينا المنهج ترتيبا وربما تعب فأمرنا بوضع خط تحت كل كلمة ولا يزيد قبل ومنهم من كان يأخذ ثلث المحاضر. في تحضير الطليام وربما دلسنا عليه الغياب، وهو لا يدرد بذهاة الأفارقة والأعاب ويأخذ ثلثها الثاني في تعريفنا بشخصه العظيم وما حصل عليه من تكريم وأما ثلثها الأخير فيشبط على المقرر وقد تبلد ذهن كل منا وتحجر مما سمعنا من الحديث المعطف ومنهم من شكانا وشكونا وأبكانا وأبكينا فمرة نشكونا للعنيد فنسمع العيد والتهديد فنسخر ونقول الحمد لله على السلامه أسد علي هو في الحروب عام ومنهم من عجب من إجابة وكثره إصابة وأقسم لو جاز أن يعطي فوق لا اعطاها فأجد الامتعاض من الزملاء، ثم نعود إلى جو وقد نظرت في الاساتذه بعض الأبناء، فيقول الزملاء بهذه الطريقة نلحق درجات، فيحمزون ويلمزون. وربما ربما اطلقت في فصل النكاح فيعتز الفصل من الضحكه اذكر مره ان احد الدكاتره وكانت ارسالنا اهله قال لنا ان الغزالي صاحب التهياء مات والبخاري على صدر يقفل الكتاب الصحيح فقلت بلا استهياء هذا امر عجيب وخبر غريب لأن البخاري مات في القرن الثالث والغزالي في القرن الثالث فكيف يكون البخاري على صدر الغزالي فقال الأستاذ أنت قد بلبلت باج قلت قصيدة بلبلة لصفي الدين الحندي وهي معجلة ثم انشدتها بلا استئدار حتى أدخلتها الآذان ومضلعها يا بلاد بالك البلبلت في البلبل اببالا وبالنوى زلزلتا يا بلاد بالزلزال اببالا فقال الزلزال وقد تميز من الفيل زدنا يا عائض من هذا الفيل فانشدت قولا في نفسك فقد قلت بالهم الذي قلت قلقي لعيشك كلهن هُنَّ قَلَاقِينَ وَصُمَّا بُحْمِ وَحِفِهِمْ وكنت أستأذن بعضهم في أول كل محاضرة ووجوه الطلاب يومئذ نارضة فانظم أرجوزة أذياتها مهزوزة فيتركني الأستاذ ولسان حاله يقول دعوه على حاله فالله هو الذي يهب الأسول ولا أفعل هذا إلا مع استاذ هو كل على مولاه فأريد أن أجازيه على ما اولى مرة ذهبنا في رحلة من فجعلني رائد سيئة فاندخل مني المدرب وتعجب واستغرب وتعذب فلم اظهر له أنني عنيد بل جعلت نفسي كأنني أهب بليد فإن صاح فينا استعفت وان قال وإذا قال إلى الأمام رجعت إلى الأمام وإذا واذا قال الى الخلف فشلت الطلاب واذا طلب منا العد بالارقام قفزت عشرين رقما لل فإن كان رقمي عشرة قلت سلكوا والنفس يضحكون والكل مرتاحون الا المدلل فقد جب ديفه وظهر حريفه وربما تزاجلنا في بعض الامسيات فانظم الابيات وربما انشد بعضه نصف بيت سابق فاكمله منه نحن الذين صبحوا الصباح وقد اكلنا الموز والتفاح حتى اذا جن الظلام واختلط سمعت الصوت وكان أستاذ يلحن في العربيه فكنت اقول ولحن عند شيخنا يجوز كقولهم مرض بالعجوز <تصفيق> وارادوا في الكليه التشجيع فجعلوني الطالب المثالي في الحفل الختان فجئت لاخذ الجائزه والنفس بالفرح الفائزه فكان العميد يناول الجائزه للمسؤول والمسؤول بدوره يناولها الضانب المقبض فاخذت الجائزة من العميد في الاستعجاب وسلمتها المسؤول في الاستعجاب فضجت بالضحف للشارع لأنها حركت النافسة وفي المرحله الجامعية كان زمن الهمة الألمعية فقد اعانني الرحمن على حفظ القرآن وحفظت بعض المتوء في بعض الكمون أما القراءة والمطالعة فكانت شمسها ساطعه فلم يكن لي غير المطالعة عنه فإذا حلوت بكتاب فقد اجتمع عندي أفضل الأصحاب وقد أقبلت على علم الحديث بن وقبل ذلك كنت منحمكا في الآداب اما المقرر فلم اذاكره إلا وقت الانتحار لأنني أره أقل من أن يصرف له كل الأزمان وفترة الجامعة كانت عندي أخصب فترة لحضور المخيمات والرحلات والأنسية ونظم المقطوعات والارجوزات، وما تأثرت في تلك الأيام بأستاذ وناثمات كتأثري بذنين ماجدين عابدين احدهما أن يجري عبد الرشيد وكان عندي من أصدق ما رأيت في عبادة الحل كثير قيام الليل بعيد عن القال والقيل تراه إلا ذاكرا أو شاكرا وقد رزقه الله بصرة في الجسم وحبا للعين والثاني سراج الرحمن من باكستان وقد ملأ الله قلبه بالإيمان أكثر نهاره صار وبالليل قانت مضرب المثل في النبل والفضل وكان لي زميل أفريقي درس في باريس فكان يلقي الشبهه على هيئة التفريق وكان مبغضا للعرض فكان إذا أورد شبهة انتفض وأقوم وأعترف فربما غضب وأزبت وأرعد وتهدد فيغضب لي كل الفصل لأنه متطاول متوارد وقد أغضبنا بالسفه والطيش ولكننا فرصنا عليه العيش ولما تخرجنا من الكلية كانت النتيجة حصلت على الأولية ومعني حياذ وألقيت قصيدة عربية أيها الخريج يا نجم العلاف يا شعاع الأمل المرتقب، أيها الخبيج يا نجم العلا، يا يا شعاع المرتقب، يا يا شعاع من بلادي يطلب العلم ولا من بلادي يطلب العلم ولا. لا يطلب العلم من الغرب الغبي فلما انتهيت من القصيدة قلت لزميلي عمرو هذا كل ما في الأمر ولك بني الدعاء والشكر سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب تبقى عبيرا ذاكيا فائقا شذا وفي دفتر الامجاد لتهرئ تكتب جابك الغيث اذا الغيت همى يا زمان الوصل في لم يكن وصلك الا حمر في الكرم او خلفه المختلف المقامه الاملل الى جمال سلب الارهاب وسرور يلهب الاحزان ومشاهد تثير الاحزان طيور واغصان وحمام وافنان زهر وريحان وشيخ واقوان وياقوت ومرجان ومعافد فقوان حدثنا محمود بن انس قال لما دخلنا الاندلس وهي في ثياب الجمال تتبهرج ولسانها من الخجل يتلجلج قلنا كيف الحال يا موطن الرجال انت بلسم الفؤاد وأرض الآباء والأجداد ومهبط فارق بن زياد فقال اهلا بالأخوة من النسب أهل الكرم والحسب. ثم التفتنا إلى ثلاثة شباب وقد ارتدوا أجمل الثياب فقام أحدهم معرفا بأسمائهم ونسبهم الى إلى آبائهم فقال أما الأول فاسمه عبد الرحمن بن طارق بن زياد، والثاني عبد الله بن موسى بن نصير والثالث عبد السلام بن عبد الرحمن الدافن فقلنا يا أبناء الأجوال وأحفاد الأسياد حذكونا عن هذه البلاد فقال عبد الرحمن أما قرأتم التاريخ وما فيه من مديح وتوبيح أما علمتم أن أجدادنا دخلوا الأندل فاتحين مكبرين مسبحين عظموا الله في القلوب فملكهم الشعوب نشروا رضاه بالدماء فرفع رايتهم بالسماء نشروا العدل وطردوا الجهل فهم كالغيث على المحل فما خلف بعدهم جيل حتى ضل السبيل وأصبحوا كذبين ثم بكى وانشد هل سالت الدهر عنا يوم كنا في الليل الجودة وصلنا ونشرنا في بلاد الله نورا ناقلت أخوار أهل القصر عنا هل سألت سألت الزهر عنا يوم كنا كارج من الليل في الجوزى وصلنا ونشرنا في بناد الله نورا ناقلت أخبار أهل الفصل عنا ناقلت أخبار أهل الفصل عنا هل سألت الزهر فقام عبد الله وقال يا لله كيف كنا؟ وكيف أصبحنا بعدما قصرنا في ديننا ما افلحنا كان في المنائر تؤذن بدعوتنا والمنابر تضج بخطبنا كنا بالإيمان سادة وللشعوب قادة لأننا أطعنا الرحمن وحكمنا القرآن فلما قعدنا عن الجهاد عصينا رب العباد ووقعنا في الفساد فصرنا بين طريد وشريك وقتيل وفقيد ثم بكى وإنشف هذا جزاق أناس بالهوى ظلق وقفروا في أمور الدين فالترق كانوا شموسا عيون الناس ترمقهم لكنهم بعد فور قد قدرهم ثم قام عبد السلام فاندفع بالكلام وقال لما اتبعنا الأثر حكمنا البشر وبلغ مجدنا القمر فلما وقعنا في الترف وأدمنا الثرف ودعنا الشرف وصرنا كالصدر ثم أنشد يا رب هل من عوده للدين في أربا فتحناها برسم الدين شدنا بها صرح العلوم فاصبحت تاجة لكل موحي قال الراوي محمود ثم دخلنا غرناطة والقلب هدى نياضة فوجدناها قد كتب على بابها السلام على من اتبع الهدى أنا غرناطة فعرفوني سلبت من أهلي فرحموني كنت مدينه العباد والزهاد فأصبحت ملعب الاشرار ومرتع الكفار فرحم الله عبدا ترحم علي واهدى سلامه الي فبكينا من وراينا وكانها تشكو الينا ثم اتينا قرطبه وهي عابسة مقربة فوجدنا على بابها كتاب فقرأنا فإذا هي تقول يا أهل الفهور أنا قرطبة دار العلوم، سلبني الظلم كنت دارا للعلم وكعبة للحكمة واليوم بارة للخمام وحانوت للشطار، بعد أن كنت بيتا للأضغار وكهفا للأخيار فوقفنا نبكي وإلى الله المشتكى ونادى منادينا وصاح حادينا أين القوم الفاتحون أين سطر قريش وأين قادة الجيش أين الناصر والزهراء وأين الحاكم والحمراء أين ابن عبد البر الذي نشر العلوم في البر والبحر أين الاستذكار مع أنفع الكتب والآثار أين القرطبي صاحب التفسير أين الشاطبي الإمام الشهير أين ابن زيدون وابن خلدون وأهل الفنون ما لهم لا ينطقون أين رائع أبحث نائي بديلا من تداني ولا عن طيب نقيان تجاوزين السالكات ذكر عنا يومكم ذا كنجوم الليل ترجوذا وصلنا ونشرنا في بلاد الله نورا ثقلت آفا للفضل عنا نقلت اخبار اهل الفضل عنا اين العويل والبكاء في ام الرثاء والقصيده المر لكل شيء اذا ما تم فلا يغر بطيب العيش لله كم علم جليل ورأي أصيل ونسب نبيل ووجه جميل دفناه في الثرى وتركناه آية لل هنا تركنا أكبادنا ودفنا أولادنا وقبر أجدادنا هنا دموعنا سفيا ودماؤنا سفيا هنا مرابع سمعنا وديار شمسنا وقمرنا هنا طرحنا نفوس الأبطال والشهداء في بلاد الشهداء ما كنا نظن أننا إلى هذا الحال نصير بعد امجاد جادموا اسأل الجبال والوهاد. اسالوا اسأل كلنا، واصطفق كل واحد عن كتائب طارق الزيان. السلام على الأنبياء في الآخرة، وجمعنا بأهلهم المسلمين في جوار رب العالمين. وعده الله بالجليد من أفئد. سلام لمن صاغ المقامات انها بيان به الارواح تسلى احبائنا الكرام انتهى الجزء الاول تابعوا معنا الجزء الثاني من مقامات القران في دفتر الامجاد للدهر تكتب